Bismillah al-Rahman al-Rahim. Rasulin tulkahyatul Quran dan kitab Mubin, hudooh dan syaril Mu'minin, al-ladzinni yuqimun salat أولاً 124. لعلكم تصطلون 125.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 يَا آيَاتِ إِلٰفِعُونَ وَقَوْمِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصَّرَةً قَالُوا, قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ ظُلْمٌ وَعُلُوٌّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Wahai manusia, engkau diberi pengetahuan dari segala sesuatu. Inilah yang lebih berfaedah. Dan Allah mengumpulkan semua orang-orang kafir dari jin dan manusia dan burung. Mereka berpisah, قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسمت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 124. وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهد هدى أم كان من الغائبين 125. لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني لسلطان مبين 126. فمكث غير بعيد فقال أحب 124. وجدتك من سبئ بنبئ يقين 125. إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت والدوم <تصفيق> Sanaudzur wasadqatan kota min al kafibin. Izhab bkitabih ada, fa alqih ilim. Thumma tawlghum faudzur. ماذا Rajalu agzat lihat adzila, dan khaliknya. Inni muslatan layu bhadia, fala zirat bma yarjul muslatan. Fala mma jasulimana, kata tumin doni بل بللتهم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلا بجنود بجنود لا قبل له بها ولا نخرجنهم منها أذلته وهم صغيرون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 فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي رني كريم قال نكروا لها عرشا ننظر أتهدى أم تكون من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 لَمْ تُنْسَلِمْ تَمَنْ استعجون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا قيّرنا. Kan di kota itu sembilan orang kafir, bersedut di bumi dan tidak dapat memperbaiki. Mereka berkata, "Kami bersaksi dengan Allah, kami tidak akan membangun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 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَنصُرُونَ أأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ لئن انتم تجهلون فما كان جواب قومه إلا ان قالوا الا ان قالوا آل نوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون فان 129. ونقرنا عليهم مطرا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته I'm no. Rabbak lalu fadzilin pada manusia, walaupun lebih banyak daripada mereka تختلفون، وإنه له دو ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينه بحكمه، وهو العزيز العليم. فتعمل على الله إنك على Taklah tersmung al-Mu'tam, walah tersmung sumpa' doa, aida wallo mubirin, wma anta bhadi al-'ummi' onzalatim. In tersmung illa mii yuminu b'ayatina, fham muslimun. وخرجنا <تصفيق> له Terima Hello, fella.